bismillahirrahmanirrahim Al-Flammim <تصفيق> Allah <تصفيق> <الفلام ميم> <الله> لا ilaha illa <إلا> هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدل للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم, لهم عذاب شديد والله عزيز ذو تقام إن الله لا يخفى على الشيء في الأرض ولا في السماء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 كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب وللذين كفروا ستعلبون وتحشرون إلى جنّم وتحشرون إلى جنّم وبأس المهد قد إن كان لكم آية في فئتين انتقتا Fiatu tukatil fi sabiillillahi, wa a'khirah kafiratun yarohnu mithlim rai ala'im, wallahu naidu binasrimi ya sha' Inna fi dzalik la'ibara ta liulil abasar. Zu'ina lil nas hubu al shawat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 لَكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقُوا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ بِالْعِبَادَةِ الَّذِينَ قُلُونَ رَبَّنَا لَنَا آمَنَّا فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ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 ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعه وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم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 ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشره بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وورهم في دينهم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 121. فعل ذلك فليس من الله في شيء إلا, إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير 122. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله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 قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبا انك سميع الدعاء فنادت الملائكه وهو قائما يصلي في المحراب أشرف بأحياء مصدق بكلمة من الله وسيده وحصروا وسيده وحصروا ونبي من الصالحين قال رب أن يكونوا أعلام وقد بلوني الكبر ومراتي عاقل قال كذالك الله يفعل ما يشاء قال رب جعل لي آية على آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكاء وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّرَبِّكِ فَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَٰلِكُم مِّنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكِ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 وأبرئ الأكمى والابرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين 119. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون 110. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما حس عيسى من الكفر قال من انصر إلى الله قال الحواريون نحن انصر الله امننا بالله واشهد به اننا مسلمون ربنا امننا بما تبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين 110. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه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 114. يعملوا الصالحات فيوفيهم مجورهم والله لا يحب الظالمين 115. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم 116. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من ترابا ثم قال له كُن فيكون الحق مربك فلا تكم من الممترين فمن حادك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالو فقل تعالو ندع أبناء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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ أُلِيَّ لَلْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَائِيٍّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إلَّا اللَّهَ وَاللَّهُمَّ إِنِّي أَعْبُدُكَ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 هم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا صرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أول الناس إبراهيم والذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمَنوا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 الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من ان تمنه بقن طري يؤدي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 ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله ولكن كِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ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 119. أخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 111. أفغير دين الله يبغون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 وشيدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال دين فيها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 129. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به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 كل الطعام كان حلا لبي إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَا تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءً وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا من الذين قوت الكتاب يردكم يردكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تثلا عليكم آيات الله وفيكم رسول وما يعتصي بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم.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 الذين بيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد هلم للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض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 حقا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواه من أهل الكتاب أمّة قائمة يثلون آيات الله يثلون آيات الله أنا الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسالعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين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 ونكم وتؤمنون بالكتاب كليه وإذا لقونكم قالوا آمنا وإذا خلو عض عليكم الأنامل من العيد قل الموت بعيضكم إن الله عليم بذات الصدور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 وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّ الطَّائِرُ فَتَنَّكُمْ أَن تَفْشَلُوا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلا فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف بثلاثة آلاف من الملائكة مزلين بل إن تصبر وتتقوم ويأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسويين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 أو يكبتهم فينقلبوا خاؤبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض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 118. والنار التي أعدت للكافرين 119. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون 110. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين يَكُونُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْكَاظِمِينَ الْغِيظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولن يصرعوا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم موفرة. وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجور العامين قد خلت من قبلكم سلنة فسيروا في الأرض فسيروا في الأرض فاظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله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 ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولم ما يعلم الا الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمننون الموت من قبل ان تلقوه فقد رئيتمه وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وما كان النفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نأته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نأته منها، وسنجز الشاكرين وكأي من نبي. وقاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما صابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ارِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتِهِمْ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا الَّذِينَ سَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى آثَارِكُمْ يَرُدُّوكُمْ عَلَى آثَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ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 بتي لكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخركم فأثابكم غم بغم لكي لا تحزنوا على فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يرشى طائفة منكم وطائفة قد أهم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 والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلوا الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفَّلَ الله عنهم إن الله غفور حليم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 ومن يظن الياتي بما والله يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون افمن اتبع رضوان الله كمن با بسخط من الله وما واه جهنم, ومؤواه جهنم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 وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحيانا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 فَإِنْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ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 117. لهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم 118. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبا وَاِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِ لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وما كان الله ليطلعكم على الغيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتب من رسوله ما يشاء فأمنوا بالله ورسوله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجورا عظيما ولا يحسبن الذين يبخسون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيقرعون ما يبخسون بيوم القيامه ولله ميراث السماوات والارض والله بما تعملون خبير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 رسلا من قبله بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير كل نفس ت الموت وإنما توفوا نجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ومن الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لا تبلغون. في أموالكم وفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين شرقو أذن كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ فَنَبَذُوا وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوُوهُ بِثَمَنٍ قَلِيلٍ فَبِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ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 124. ولهم عذاب أليم 125. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير 126. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين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 117. فإننا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة 110. إنك لا تخلف الميعاد 111. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عام دارن أو أوثا بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذو في سبيلي وقالت وقتلوا لا أكفر عنهم سيئات ولا جنات يجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك أنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم